قاصم من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفي بالحق لقوم يؤمنون إن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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته غصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل عَلَى على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فإن يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال كالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 فلما قضى موسى الْأَجَلَ وسار بأهله آنَسَ من جانب الطور نارا قال لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي آتيكم منها بخبر أَوْ جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أَتَاهَا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إنت قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وأخي هارون هو وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقب لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولاكر رحمة من ربك لتنذر قوما ما أَتَاهُمْ من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يدبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال الذين حق عليه القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبروأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 وعيكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يَقُولُونَ نويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن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 بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معدم.